طاهر طاهر طاهر وبعد ما انتهى الكلام كلام طاهر حدثه واله الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشرى المولى احداثها وكل مختف اتجاه وكل بدع في وكل ضلاله فيه. الثاني وبعد فهذا حباب الله الثاني عشر من تروسنا في ذكر الأطيان والترسلين والذي عنوانه ألاحكابا وهو الثاني ترتيبا في ذكر نبي نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبذلك الليلة حديث مستأنف عن دعوة نوح عن الإسترام قوما وبه نتحدث أو من هذا الحديث من خلاله نتحدث عن الدعوة والدعوة ونتحدث عن واقعنا الدعوة وعن انشطاد الدعوة هذه الأيام خاصة وانشطاد الدعوة يعيش الأيام في هذه الأيام مهنة قبرى وأصبح الدعاة بهذه الأيام أصناها وأشكالاً وثوراً كبيرة فعندنا ما يمكن أن نصلح على وصفه بالداعية الموظفة فهناك الظاهية الموظفة وهناك الظاهية المهرب وهناك الظاهية الثوري وهناك الداعية الخضائف وهناك الداعية الآجف وهناك الداعية الخفخاص ولكن الداعية الصغير هو الذي ينعدم وجوده هذه الأيام إلا من الله ومن أحبب الداعية الصغير تعلمون أن الطب سفوه به حياة الأجزاء والدعوه تقوم بها حياه الخلوص وحقيقه الداعيه الصديق انه ما اخبر الله عنه الذين يبتغون الفلاح الساحد ويقصروا ولا تشكون احد الا الله لا تقدم للناس ما تريدون تستمعون فلا تريحوا الفرسوث الناس تتشطط ترى ما يقول ولا يستنوا أن الناس لا يستجيبون إلى ما يقول إنما له من صف الطبيب نصير يقول كلمة موجئة كما يصف الطبيب الزواء برّا ويكون كلمة مؤلمة كما يصف الطبيب بمشرته فيجرح به بدل الإنسان صفداً ودواءاً هذه حقيقة الداخل القبيل لا تخرجوا الى حيث انه لا يعنيه لضمان ولا تريحوا اقتار ساعي عليه ولا يبعثوا فليسمع له السلامه ولا يضرب ان يسمع له عشرات بيروت لان الثقه الداعيه او لان لا يحتقروا على جاهه بكثره المستمعين فاننا نعلم من الدعاه مخلصين الى اكاذب من لم يستجب لهم احد قال تعالى وجل الله مثلا اصحاب القريه جاها المرسلين مرسلون ثلاثه لم يخرج بي الى رشد وجاءت اقصى مدينه رجل يكع إلياكم أيها ناس أن تحكموا على صدق الداحية في كثرة الاستمعين أو في تحت المسجد الذي يقصب فيه أو بإقبال الناس عليه ليس ذلك دليلا على صدقه وليس ذلك دليلا على صحة دعوته فأولئك الرسل يأتون يوم القيامة ولسمعوا ما حد ومنهم من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل ومن من يأتي وليس معهم أحد على الإصلاف كما جاء في قبر الثلاثة رسل الذين أخبر الله تعالى عنه في الكالي تسمعون عن حيث الله تعلمون كم عدد المؤمنين بشكله إن المؤمنين بإنسان مجاوز سنة عشر رجلا أولئك الحوارجون المؤمنون بروح وما آمل معه إلا قليل في ألف سنة إلا بل يقول لنا بعض المفسرين إن الذين عاملوا بنوح كانوا ثمانين رجلا هذا أكبر الأقوال أكبر الأقوال قد تمانون ومن الأعلم من خال لم يؤمن بنوح إلا إثنى عشر رجل عليه الصلاة والسلام بل يكون الزاحية طبيبا له من صف الطبيب نصير يقول الكلمة الحق ولو كانت موجعة لأني أؤمن أن أنصع الصد ما كان موجعة وأن خير الصد ما كان مرة وكلما كانت كلمة السائلة مرة وموجعة فهذا عنوان صدق نعم هذا عنوان صدق ونحن اليوم أقول نحن محنة عوية لم ينتظر الداعية اليوم الا نصفق الناس له انهم يصفقون لمن للمفرد والمغني ولم يفقا الا يحمل الداعية فوق الاعناب كما يحمل لاعب الكره ان يقول لنا الداعيه يستفوه ان تاريخ الدعوه يقول لنا ان الداعيه يزفون الاشاره ان تاريخ الدعوه يقول لنا ان الدعاه يتهمون بالجنون ويؤتهمون بالفهم ويؤتهمون بالشائر يؤتهم إن تاريخ الدعوة يقول لنا إن التعاة أبداً يعيشون في محنة الدعوة ومن ذات الدعوة هذه حقيقة في الدعوة الذين يبلغون بشارات الدعوة ويخشونها طاعة الدعوة لمن تحولت إلى وظيفة وانظروا إلى حال الدائية الموظف كيف هو اليوم يفتقد حماس الدائية وروح الدائية كلماته مقرورة معادة لم يبقى إلا أن يدعو لكل سوء الغور على المنقى خطة التي تسمعها في عام 1400 هي هي الخطة التي تسمعها عام 1500 لا تتبدل حتى حروفها ولا كلماتها لماذا لأنهم موظف حجبه قبل التوقيع بدفتر الهنور وحجبه بعد التوقيع بدفتر الانتراب وبين الهنور والانتراب لا شيء لأنهم موظف ولذا لماذا قال الرسل لأطوام إبنا أسألكم عليه ماذا به ما لا لكي لا يتحول إلى ما به موظف إلى موظف وأسوأ ما يكون أن تتحول الدعوة إلى وظيفة ولذلك نظر الداعية الموظف كيف هو اليوم حال من حال موظف يحفل عقد الوظيفة وضطالة الوظيفة وفطور الوظيفة يحفل كل هذا آه إن ضاعت الدعوة يوم أن تحول الدعوة إلى موظف. وان ذا الايقون الذي الذي حول كلمة الله الذي قال ما اوعظها هو الى قول قص وما هو بالهذ انما يقول الله وما هو بالاده بالهذ حقيقه الدعوه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه يقول اصحقنا من اشتقنا او اشتاقنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ملات قلوبنا سروراً وفرحاً لما شفت ذلك منها اليوم وجدت منها القلوب خلينا نذوق كيف حولت الدعوه في المساجد اليوم الى تحريف حتى يتجوز الدعاه يوم في اطلاق النكاح وضحكاس والقحط هات اصبح المسجد مطرحا على أيدي. أصبح المسجد مطرحة والكلمة الفصل الذي يقول الله عنه وما هو بالعجب أصبح في كلمة لا والعجب وللعجب يقبل الناس على أولا أكثر فأكثر ولأنت قال لي رجل يوحى من الظاهر وهو طيب القلب قال لي رجل كنت لماذا تسمعوا خلالا من الناس الذي بيدعها افصح الداعيه يناقش الممثل اليوم في خطه الضجه والسب ولكن يشار الى هذه الصائفه من الناس التي كانت اخر الزمان يقال ما اصرف ما مش عارف ولسه في قلبه لا خاء ولا خاء ولا حس لذلك حب هؤلاء الدعاه يتجمع حولهم الناس عشرات ومئات والاه ما هذا فهذه السعوات وحقيقة السعوة شو؟ يقول لتنزل ينزل، جاء ينزل، جاء ينزل هذا تقال قمت أنزل نأخذ إن هذا الضعية يضحكنا ويضحك علينا ويضحك علينا الكون فهم حتى تكون المأساة ونحن ماذا؟ ونحن نضحك أما يكفينا أننا نضحك بكل مكان في الأرض الله حتى تصبح المتاجس أيضا مصرحا كبيرا أما يفتينا ونحن نضحك كثيرا وإنسنا مدالس في الضحف والتنكيد حتى أن الإنسان لا يضحك على نفسه إذا لم يجد أحدا يضحك عليه من والله ويضخر منه إذا لم يجد أحدا يضخر منه ما يفتينا هذا الضحف كله حتى نحول التعوى في المتاجس كذلك إذا تهريدك وضحك المتواصل ولم يبقى إذا نقول اجتني اجتني هذا الثلاث يحتوي على خمسين ضحكة من القليل او يحتوي على مثين نقطة خاضرات لم يبقى إذا تسمع هذا لم يبقى حتى تكون زعوة الله عبد وجل وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعظة بماذا خرجوا من هذه الموعظة؟ دارست منها ماذا؟ العيون وجلت منها القلوب وأنا أؤمن بحكمة العواني التي تقول خير من أبكاني وبكى ماذا معني ممن أضحكني وأضحك الناس إيه؟ عليك والله هذه حكمة وعقصة فلتكن المساجد للخوف والوجل من الله فلتكن المساجد للنظارة فذكر المساجد في كلمه الفطر المساجد في كلمه الكذب هذا المنبر يرتاده مؤرخ هذا المنبر كان للصحك والتركيز موضع قدمي رسول الله الله عليه وسلم خطبته كانت في ماذا يرتفع المنبر تقول لنا السيده عائشه يقرا سوره قاف وان تدري ما سوره قاف نعم سوره ماذا القلوب إنها سورة المواعب سورة قار عندنا الزاعية المهرج وعندنا الزاعية القضائي ويا ويد الدعوة من القضائيات نعم يا ويد الدعوة من القضائيات أتعدت خضرا ولست أتعدت ماذا سماعا وليس الخبر كالمعينة كما يقال عايا ورأت عيني ما لست معذني وقد تخذتها من الداخل ورأيت ما فيها والله رأيت استهجاءا بالدعوة ورأيت كيف تلاعف أقوام بالكدار الضعاف داخل هذه الفضائيات يتلاعب أصوات بكذلك دعاة أصحاب العلم والمعرفة والثقافة يوم أن تحولت الدعوة إلى دعوة متنجدة والداعية يفرح أن عشرات الآلاف يرونه عبر الأثير والهواء المداشر ويدفع السمم ولكن هل يدفع السمم من جيده؟ أبداً أما يتفع الثمن من ماذا؟ يتفع الثمن من دي من الدعوة في الضضايات هذا خطوص حمراء؟ خطوص حمراء وهي كثيرة كثيرة كثيرة خطوص حمراء تجيب على الفتاوى تقبل أكبر عدد من المكالمة هذا أكبر الخطوص الحمراء الموجود لماذا لتبتقل أكثر عدد من المكالمات وكلما كان الدائية له شهرة في هذا الباب كلما كان أوقع نعم أوقع ورأيها الدعاء الذين دخلوا هذه الفضائيات كيف تحولت نظرة الكلام ما عدنا شم رائحة الإخلاص في دعوة لا أستالم الجميع لا أستالم الجميع واضح. ما عثل شم رائحة الإخلاص في دعوه ورأيناه كيف يغيث الظهور أمام الكاميرا كيف يتقبلها من وكيف يأتيها من شبالها ومن يمينه إلى أخر وأصبحت الدعوة عذارة عن تصوير تلفاز أضار عن تصوير تلفاز أضار نعم ويا ويلة من الشهرة ومن المعرفة يا ويلة الداعية من هذا الداعية الخضائي وهناك الداعية الثوري الذي يطعى بالمنبر وهو أن يهيز جنات باسم الدعوة ولقد شهدنا تاريخا طويلا من الثهيئ ومن الثورة على المنبر فلماذا عاد ثالث على الأمة أن يصعد رجل ننبرا ليصدى خلانا أو خلانة من فوق المنبر ماذا يستفيد المسلمون من هذا؟ ماذا يستفيد؟ أن تضيع دعوة المنبر بذكر نساوي أكوان سواء كانوا حكاما أو كانوا رواساء أو كانوا مزراء أو كانوا كذا ماذا يستفيد الجالك هنا؟ وأنا لست أنت نصيحة في الدعوة وجهة منذ سنوات طويلة من شيخ كبير وقور لا أعلم شيخاً بتعوى إنما أعلم شيخاً ماذا؟ مسناً عاصلاً وكان يحفظ كداب الله على عادة ماذا؟ قبرائنا في ذيه على عادة قبرائنا ونازلت أذكر هذه النصيحة وأحملها معي كل مرتفلت من برد وذلك أن كانت الخطبة يومها عن نخمان وما يجب في ترفية الولد من نصيحة الآباء وهذه النصيحة كانت من خلال شخصية شخمان ووقعت هذه النصيحة من خلال موقف شخصي وقع معي من ما بين الأطفال الصغار وسمعت منهم ما سمعت من سوء الأخلاق ومن قضيح الأطفال فلما رفيت المزبر أقول للناس هذه أطلاق ماذا أولادهم فأدركوا أيها أدركوا المسهولية كبرى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نحمن فقال لرجل بعد الخطبة كيف لا قال يا ابن من ده يعني عندما تغطب تغطب من ده من واطرنا من حياتنا من تشاكلنا من أمومنا من أزماتنا صحيح ما يعنيك أنت أن أكلمك عن كلان ما يعنيك إنما الذي يعنيك أن أكلمك عن ماذا؟ عن نفسك أنه صحيح أم لا؟ ما يعنيك أن يكون الوزير الفلان كذا واتكذا وتكت؟ وللعجب لن أرى الدائل الثوري هذا مصادره في هذه الدعوة أحدهم كان أصعب المنبر وليده عشرات المجلات والقرائب هل هذه مصادر موشوق بها؟ يعتمد عليها في دعوة منبر؟ ها؟ انما جئلت البنادل من القران صحيح ولا لا كان يقرا سوره ق ان جئلت البنادل لحديث النبي الرسول كان يصلي على المنبر يصلي يعظم المسلمين ماذا كان يستقبل المستفوق والصنافه ودايش له الفكه سميت واف الحرم وقد انكرها بعض الناس الرجل خطبنا خطبه في الوضوء من قلبي وقد أعجبتني جداً لأن رأيت الناس عندما يتوضعون ماذا؟ لا يُحسنون وضوءا فتذهب صلاةهم وتضيعوا بسوء ماذا؟ وفساد وضوءهم كما رأى في قدم الرجل لمعة أخر الضرهم أجل إذهب فأعب وضوءك وصلاةك فضاع الصلاة لما لن يُحسن ماذا؟ وضوء هذا هو الدين نبي صل على النفر هل سعد النمبر بحشرات المجلات والجرائب ولا بالمصادر موصوبة بها؟ من يصدق صعافياً أيها الناس؟ من يصدق صعافياً؟ ونحن حتى قديماً لم نكن نسخ بكلام الجرائب ونقول قديماً إيه؟ هذا كلام إيه؟ هذا كلام بل أنت القضاء الشرعي عندما فتخ نكاح ابنة الشيخ السادات وكان شيخ النظر عندما تزوجها حدوث في الصحاب والتزوجة بغاية إذنها بها القضاء الشرعي أكثر بفضل المكاح لإجدام الكفاءة بين الزوجة والزوجة وقال لي أن الزوجة ابنة شيخ الإيل أظهر بمصر شيخ الإسلاح وأما هكذا تكون الديان الحفظ وأما الزوج الفساحة هي التي واضعة هي السحابة كلام صحيح هذا ما كانوا نبدأ إيه؟ كورنالكي؟ فَمَنْ يُصَدِّقُ طُحَابِيًّا فضل قبل أن تجعل كلمة المنبر ما بات؟ كلمة المنبر كلام الجرائب إنما المنبر جمع لإتخال الله إنما المنابس جمع لإتخال الله قال الرسول ماذا ما يستفيد الناس من هذه الثورية والتأجيجية التي ملأوا بها المنابس ويخرج الناس بعد هذا ما يستفيدون شيئاً في على السلطان وهل يزداد نقمه على ملك على رئيس أو على مرقوس أو على ولي امر أو على حاكم أو على وزير ما شغله المناصب في هذا انما المناصب جعلت للمله لا للدوله انما جعلت المناصب لماذا للمله لا لماذا ذلك لاقامه المله فهذا الداعيه الثوري الذي بلأ المنابر صراحة ثم البنية الكبرى وهي الزاية الكافة والدعوة لأنها سوخ رائجة أيها الناس وأصبحت باباً كميراً من أبواب المكاسب والأرباح وقد سمعنا اليوم عن محاضرة مستمنة واجتمن خمسمائة دولار دولار نسوق رائجة ولذلك ارتابع ماذا؟ دخل اقواب بتجارة المنابض وتجارة الكلام وسمعنا زي الجائزة بيصعد للمعج ليس ما كفرش تبيل اذا اخذ من جائزة اذا كان من جائزة بيكفر وليس المسأل وفق من هذا الكهن انما هذا الكهن لا من منه يقول عموث عليه السلام الوقت حيث تشفت وأنت تتكلم عن نبي الله الكريم عليه الصلاة والسلام هكذا الأدب عنه سرد قل على ما قال لهم لا تقولوا راعينا وقلوا ايه هذا من باب الأدب اللفظي معه معين مع راعينا في معنى ايه انظرنا لكن ألو ازعوا كلمة راعينا لأنها كلمة من اليهود وقلوا انظرنا أدبا مع قالوا الناس بعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ايه؟ ضعضا وانت تاتي الاخر الثماني تقول عن موسى عليه السلام الواد ويطلع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن النساء خصاص عقل الوهيد فيجيب الجوانب للنبي ابن ما والله إلا سببه نبيه أعظم من سبب بن مارك نبيه يسفه نبيياً عن الإنسان السلام أعظم من سبب من أسنى مرث نبيياً إن أسنى مرث ماذا؟ مشركون صحيح أما عن وإذا كانت مصيبة في الأمة في الضعية في الضعية المشكلة عن موسى عن الضعية لماذا؟ المدعوون هايونوا إيه؟ والقاعدة إذا كان رب البيت بالزف ضارباً فشيمت أهل البيت كلهم راس نعم ربنا من خلقنا بي سبيلي أدعو إلى الله عليك تكلمت على بصيره على بصيره لبدأه على بصيره عنه على علم على فقه هو المنبر دائما مول الجاهل المنبر هذا مول الجاهل وهذا نوع آخر من الضعاء الضاحية الجاهل والدائية الخطار اللي حول الدائوة إلى كحكايات قبل نوم أذن يسمعوا الأطفال ليناموا والنبي سنظن يقول بني إسرائيل أول ما هلتوا قطر هلت بني إسرائيل إسلام التوراة وقعدوا إيه للحكايات وللقصر ودنوا آخر موجود ووجوده كبير في هذه الأرض لهذا قطر وحكايات التجزية والضياع الوقت فأين الداعي القبيل تعالوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام نعرف كيف تكون الدعوة أول شيء يا قوم أدى بالعجاء لم يستفعوا أبدا وإنما دعاهم يقول يا قومي تحننا وتوددا أنتم مني وأنا حريص عليكم فاسمعوا قولي وأنتم تعرفونني ما أخطأتموني يوماً من ذلك أنا لوح ابنكم فاسمعوا مني لأمني بينكم فتأمت بكلمة قومي هذه هي من أثانا من السحمل فأني أدب النزار في الضاحية وأني احترام آزان ماذا؟ المدعوين أعاد الضوء فأتمنوا ونقولوا محدش فائد هذا فلماذا نقول نحن, نحن الذين لا نفع ولا تكون أنت الذين لا تفهم صحيح؟ هل يقول للشعاج ما نفقوا كثيراً مما, مما تقول هل السر فيهم ولا سر بشعاج؟ السر فيهم هم مما صمص الله على عقوره فأين هذا الخطاب خطاب الداعية المؤذة خطاب الداعية النبي كله حنال وكله رحمة وتودّث إلى قومي وتحرّث إن كلمة قومي هذه تفتح بها القلوب والله لا أنسى أبداً شيخنا الشيخ الأمام الشيخ أفتح حسيني ما كان يفتح قلوبنا بهذا النداء الرائع ما كنا نسأله أو نحترس له إلا ويكون يا ولدي فتجد نفسك منه بمنزمة ما به الإبن وهو الأب الناصح فتعطيه ماذا قلبك قبل أو تنين وتقبل عليه بكليتك فتعقل كل حرف يمسخ به لأنه بمثل هذا لأنني دار وقد قلت له يوما أجازا لحنا أنه ملع الحنابدة ولد سبحان الله هذه الكلمة يمكن أن تضيح من ذاكرة أبدا لأنه أرسلها إلي في وعاء ماذا وعاء الحنان أرسله الشيء أرسله في وعائد أفضه الناطح فلا تنتهي ومن أولا لا يكاد أعاد يحفظ ردائي كلمة هذه الأيام ولا يحفظ له عبارة جملة أكد يفبقى الدعوة يقول يا قولي هذا هو الأصل في الدعوة وهذا ما يسمى بالخطاب فقه الخطاب الذي تفتح به ماذا القلوب شيخنا الشيخ جميل غادي لما كانوا يريد أن ينسي علينا معرفة فوق المنبر كانوا هل يجبنا لها أسماعنا بهذا المسلوب وطر الله عز وجل يقول وملوا على مكانتكم إني عاني فأتى بكلمة المكانة ها هنا ولم يأتيها فمن صارتوا لك انتجد أن هذه المقدمة ماذا تستقبل أن تديها ميحان الله يقول الجب وَمَا نَرَاهُ يَقُولَ الْبِكْرِ وَالْغَوِيُونَ يَقُولُونَ لَتَّنَاءِ إِنَّ الْبِكْرَ هُوَ الْجُبْرِ إِذَاً فَلَابُدَّ مِنْ فَرْقِهِ فلا بَيْنَ الْجُبْرِ هذا هو غزيوب الخطاب الذي يختح به ماذا القلوب والذي يغيّع به الحقود يا قوم الثاني يَقِنِّي أَخَافُ عَلَيْهُمْ هكذا قد ان هي راق عليكم اذا لم تكن ان يكون الداعي الناصح اقصد دعوته لماذا دعوتي دعوته هكذا ان تقول ما شئنا بالدعوه تحيل الارض دمارا ما شئنا بالدعوه لتحيل الارض ماذا نارا ولا نار بلا نار في سوق كما اشتعلت دعاه سوق المنابر نارا باسم الدعوه ابدا أبداً ما تكون الدعوة هكذا ما جاء الداعية بالدرج وما جاء الداعية بالقرش إلا ما جاء الداعية بالنصر. هذا هو النصر في إلم تصور لو أنك تسمع رجلاً ويقول أنا خايف عنك اسمع مني تصور لما يقولك هذه الكلمات وَمَا لك هذه لَكَ هَذِي الْكَلِمَةِ إِلَّا خَوْفًا عَلَيْكَ هكذا بدأ نوح الدعوة. يا قومي وهكذا فَنَّ يَخُولُ إِلِّي أَخَافُونَ على الإسلام عذاب يوم العظيم ثالثا في دعوة نوح دعوة جنسة تستطيع التوازل انظر كده في خريضة الفسموعات أصر عذاب القفل أهوال القيامة وطارع الظالمين ما كنت هذا نوح كما قال لهم عذاب يوم عظيم قال لهم استغفروا ربكم إنه كان رفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمتلكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لماذا صارت التعوى عندنا تصير على سطر دون سطر لماذا تأخذ طريق الشمال أفداً ولا تسير دارة يديناً ودارة الشمالاً اقرأوا القرآن تجد أن الله تعالى يقول في آية يوم نقول جنّم هل الثلاث وتقول هل ماذا يقول الله بعدها وأجنفت الجنّة وأجنفت الجنّة نعم نبّه ذا لي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب ايه؟ يفتقر الآية الذنب وقابل الزوم وتقرى بعدها الشديد العقاب بالطول لا إله إلا هو. نعم تصدقوني هذه الدعوة التي تصير شمالا عادت على الأمة بأمراض نفسية وكم من رجل أو الأمراض يفتق عليها شخصيا مريض نفسيا بسبب ماذا؟ بسبب هذه الدعوة شريع التمع يعني جاء الرجل يستقبل أيام الثوبة تفاؤلاً تفاؤلاً تاب إلى الله وقد شايد على نفسه بتاريخ صحف فأول ما استقبل أيام الثوبة وضع قدمه عليها إذا به يسمع يسمع أحدهم. والله كادت هذه الأيام أن ترضه لما كان عيش لإنما كانت سمعه أنك لو طبت فإن عاقبة الزنب ماذا؟ سوف تلحقك في جوف بيتك وفي آهلك ومرأتك وابنتك نائس للجار السابع والجبن السابع والابن السابع على طريقة الصوفيين فالرجل يقول فما فعلت إذن؟ ما فعلت؟ أنا تبش إلى الله فما فعلت؟ بعد هذه السوفة أن تظر من عاقبة الزنب فأينما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يرسل الزنوبين لأن هذه الدعوة تفتقد إلى ماذا؟ إلى التوازن تفتقد إلى التوازن الذي يذبن قال رب العالمين بالقرآن الكريم عن نبيه عليه الصلاة والسلام بتنذر قوما ما هنذر ماذا؟ آباهه ويخيج ويمشر المؤمنين الذين يعملون صالحات ان له اجر لا اجر للظالمين لماذا نصر ونقرأ القران كما اقراوا اليهود يضع نفسه يده على ايه الامل ويقرأ للناس ايه العذاب والهدم يقرأ يضع يده على ايه الجنه ويقرأ على الناس ايه النار آية العقاب ويضع يدعو على آية الثواب رب العالمين قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون اسمه بمعض. وقال الذين جعلوا القرآن عزير ما ينبغي أن تثير الدعوة هكذا في طريق ال... طريق هكذا قلت بأنه طريق الشمال إنما ينبغي أن تثير الدعوة في الطريق المعنى يوفى للتشارة ويوفى للعظارة فهي حسنا وإن الناس نزارة فأفتح لهم باب ماذا؟ فأنا الألم باب الأمل ولا تغلق عليه باب ماذا؟ فأنا الأمل وإن حدثتهم يوماً في الأمل والسفاء والمشرة فينسي أن أيديهم على قلوبهم أيضاً وجلاً وخوفاً ومن هنا قال من عبد الله بالرجاء وحده أرجع ومن عبد الله بالخوف وحده ها. صفر او صار خالفيا وإنما المقبل أحب ربه بخوف الوئي ورجع قبل الصلاة هو مقبل رجعا على الله صحيح أن يتقبلهم ما. وبعدها والذين يمتون وما آتوا وقلوبهم وقلوبهم وجدة استوازن في دعوة روح على احطراب السلام رابعاً التنوع في دعوة نوح نحن اليوم يدعى جموع دعو عديد جموع دعو التنوع في دعوة نوح يقول إني دعوت حولي ليلاً ونهاراً يقول سراً وماذا؟ أعلنت لهم وأكررت لهم هذا إصراراً ثم إني دعوتهم ماذا؟ جهاراً لم يفرح موح أسلوباً من أساليب الدعوة إلا ودعاً للظاهر وهذا شيء مهم الدعية اليوم يقتقت إلى هذه المسألة حنصر التطور للتجدد في دعواته جابت لا يؤمن بسنة الله عز وجل في الكون وهي سنة التطور سنة التغير سنة التجدد نعم ولسنا أعلم بالتجدد أن يتجدد في لباته فأخرج علينا لينبس بالطال الجنة والميص المشكر هم التطور في دعوة من دعياب هذا والله مما يذهب في هلفة الدعوة وبهاه الدعوة فعمر اشترى النبي عليه وسلم تفهم الله بانتباه ولا تعلم هؤلاء بذل الإسلام ليس فيه زي معين نعم، ليس فيه زي معين هيا أقول لهذا ولك ما شئت ما أخطأتك طرف ولا إذن ولا مخينة صحيح؟ لكن قلت مخافر هل ينفع الثاني ينفع على ساعة القضاء كذا؟ هو لا ينفع شيء؟ ها؟ هو افترح شعره كذا؟ هل يبقى الثاني أولا؟ هل ينفع طابق الكيش؟ والله ضاعه في الشرفة أن يكون في هيئة كذا أو في كذا لا ينفع لأن هذا مقام هيبة مقام ماذا؟ مقام هيبة فلن هذا المعنى لا تجدد في الدعوة أن يكون تجدد بمعنى النساء تجدد في ملابسك وذيك وثيابك أبدا إنما لا تنوع المسلوب صارت لطارةً تبشر طارةً تكلمهم في ماذا؟ لليلاً طارةً نعاراً طارةً سراً طارةً جهاراً فنوه عليه السلام نوّع جسوب الدعوة عليه الصلاة والسلام وهذا الشيء مهم في حياة الدائية أو في الدعوة اليوم تنويح الاسلوب لأن الناس تمنوا والنحوس إيه؟ والنحوس تمنوا نعم خامساً طب نوح عليه السلام والصفر ألف سنة إلا عاما دعا نوح عليه والسلام قومه ألف صابرا بالدعوة إلى الله لم يكسب ولم يمس حتى رفع التقرير إلى الله ولم يلأت دعوة إلا أن قال الله له يا نوح إنه لم يؤمن من قومك إلا قد لم يلأت نوح أبدا حتى قال الله نواه الكريمان أصنع الفلك يا يا عيننا ووحين اصنع الفلك يا نوح يا عيننا قواعد الدعوه في الخطاب بعد بعد دعوه نوح في هذه المحاوله الخامسه الخطاب الدعوي دعنا هل الخط سير سير بنويه الايه في أيضاً التوازن بالدعوة ما بين المنظارة فهذا نوح عليه والسلام الداخل فأقول عزاد الله إذا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام تعلم كيف تكون الدعوة إلى الله هنا من كلمة في الدعوة والداعية أخرى طريق الدعوة هو الطريق الشاق الصعب ومن هنا صار ناساً كثيرين يتفاقبون في هذا الطريق لا أحد يقتلها بهذه الطريقه هو صديق الزه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من انبياء الاكرام يضرب ويفتح الدم وجهه فذا يقول هذا النبي الداهيه الله خلص بالقوم انهم لا يعلمون الله خلص بقومي انهم لا يعلمون هكذا قال داعية النبي من احتمال الهداء ثانيا من عذر قومه إلى آخر المطاف حتى بعد الضرب والهداء هذا هو خدر ساعده نعم ولذا اسمع أنت ما تصعد من بر يصفق لك الناس ما يصفق الناس المطر أنت ما تنزل على المنبر بيحملك الناس على أكتافهم ما يحملون لعيب الكرة أبدا أبدا بل أقول لو صنع الناس شيئا من هذا بداعي فضع على مسل نعم ضع على مسل هو طريق الإيجاب الدعوة عباد الله حقيقة والقدرة هي الإخلاق قِلَ لِبَعْضِ مِمَالَكَ يَعْزِيَزَ وَعَفَّ الْنَاشَ أَبْكَيْتَ وَإِذَ وَعَضَ صَغَيْرُكَ لَا يَكُونَ لماذا؟ ما الفرق بينك وبين زيت من الثاني؟ وأنت تدعو من الله وهو يدعو من الله أنت تقرأ عليه السورة الخاص وهو يقرأ عليه السورة هي هي السورة؟ أنت تدعوه من الله وهو يدعوه من الله الكلمات هي هي بل يا أبي أذلق منك وأبضح قد يكون فئيهاً فضححاً لست تحفل أنت من بلاغة قولك بإذن فمذلك أنت تبكي الناس ولا يدين قال يا بني النائحة السهلة كالنائحة المستأجرة ولذا لا أنصى نصيحة ثانية تتعرض وأنا أعجب عليكم النصائف في حمثها عن بعض الناس في الزعوة إلى الله تحفلوها عنه إذاً وعندما كنت أسأل أقواماً عن موضوع خطبة أخطب فيه فيقول وما حدث من الشيارات؟ أقول له موضوع كذا وموضوع كذا ولا تعدم المشورة في هذا بل حياتك قل يا لا تعدم المشورة فاسمع مني صحيح وقد قال الله ان بالله وشاورهم ولو كنت رسول الله الذي هو اعقل الناس ولو استغنى احد عن المشوره لكان من كان رسول الله وقال ثقيله في كلمه واحده قال انظر في نفسك ما تشعر انت بها. وما تظنها أن تشيء من الكد فخصب الناس بهذا بمعنى آخر فلتكن أول المخاطبين هو أنت أيها ماذا المخاطب أيها المتكلم فلتكن أنت المخاطب والمتكلم خاطب لا يسمعك في هذا المسجد لما ذهب إلا أنه لأنه ليس أقرب إلى هدنيك من ثمث ليس أقرب إلى هدنيك من ثمث واعظ نفسك أيها الدائية أولا نعم قل واحد نفسك أتذى قيمك الكلمة الثالثة وهي نصيحة الدعوة وجهة من شيخ قاضل ماذا رحمه الله قال لا تنسى حفظ القلوب في حبتك ماذا تجعلنا الدعوة كلمات جافة نعم هذه الكلمات قد نخاطب بها العقل الثالثة وتكييبك وثقافة لكن هل الدعوة هي دعوة العقول ولا دعوة القلوب إذا كنت فوق العقول علما من فوق المنبر فأعطي القلوب ماذا توعظا ولا ينبغي أن تسير الدعوة في طريق العقول دون فريق ماذا ايشوف اسم القيم هذا نجح نجح إن صاحب المعادلة الصعبة صحيح اذهب العقول عن طريق ماذا؟ قلوب جعل الطريق الى عقلك هو قلبك فلذا هو من القلب بالنجد انا اسمع ناس يتحدثون مثلا اي اسماء الله الحسنى وقرا التسبيحين ولكن باكس القلب اريد ان يحدثك عن مثل الاسماء دائم. إذا يحدثك حديثاً جافاً والجسم ثالث الإدان والسنة وأما الله تعالى هو الحلي وهذا الثالث والحلي هو كذا وكذا طيب ماشي. لكن ابن يذهب بك إلى أثر هذا الإثم عليك ليقول لك الحياة صفة من؟ إله إذاً فهي صفة الكمال فما ذال بعض الناس منك لا حياة فيه؟ تبين في إذا إذا حياته إذا يعني؟ والحياة صفة من؟ إله كانوا أشبت الناس حياة موسى فلغ من حياة أنه لا يرى من جسده شيء حتى إذا بدأت إسرائيل سهموا قالوا موسى ما يستدر هذا التسطر إلا لعيده في جهده فأراهم الله جدا موسى كيف كان أحسن خلق الله وإنسانا إذن فليمتغي أن تمر والدعوة من طريق القلوب إلى ماذا؟ لقدر ما من الناس وتعلم الناس لقدر ما تفرق على ماذا؟ على قلوبه على قلوبه خاصة والموعب اليوم حديث والله خطة الجمعة اليوم ضائعة يحسننا عليها العالم نعلم الكنائس في أوروبا نسبة الرفيادها كم؟ ثلاثة في المئة يعني من بين كل مئة بنا آدم ثلاثة يخشوا ايه؟ وياريتهم يخشوها عباباً يقول لك أتى الثلاثة في دول واحد منهم ولو واحد السبعة من العشرة يدخلوها بناسكة دخل يا عزي، دخل حمام رايح فرح ما يقصناه؟ واضح القليل منهم من يذا اللي بقول لك مين اللي بيذا في محاضره لما فاتتشوا بقى في البايل 1.3 من 10 دكتور موعده لو مين اختبار الته اللي عندهم وقت فراغ بقى ما عندهمش قهوه عندنا كده فبيروحوا كده واضح يعني وقت قضاء وقت ايه طب نحن عندنا الصبح الفرض النافي الذي قال الله في وَزَرُهُ لِهِ الْبَيَّةِ وَالَّذِي يَسْمَعَهَا عُمُومُ مَذَا؟ المستنين حتى النساء في بيوت تسمع عن طريق ماذا؟ نساحية ولا فضائية ولا كذا؟ وخصة الجمعة كيف هي الآن؟ لا أحد التفضاء قال لي أنا أخي أقول لي أحيانا سيدا أنني ستركني على المنبر ما أعرفش أن أصبح فيه أقول لي أخي تفرائح ما يعرف أن يتكلم الناس فيه يا أصدق حتى أول طلبة تفرجات منه ما في رحمه شيء يتكلم عنه الله سلم ماذا؟ سلم أولئك الناس الذين جاءوا من؟ من بيوتهم وجلقوا بينهم؟ بين يديك طلبة لموعظة طلباً لموعظة وطلباً لفأة علم أنت تستخف بعقول الناس أيها الرجل لما تبعل هذا تعمل لما تبعل هذا تتأمن تعمل تتأمن والأصل في الدعوة كيف هو هي الدعوة الأصل فيها الإخلاق ما لن تأبنا خطاباً دعوياً رائعاً بين إدراهيم وأبي عليه السلام يا أبدي لما تعبد ما لا يسمع ولا يغسر ولا يغني عنك شيء انظر كيف يقول إبراهيم يا أبدي قد جاءني من العلم ما لم يهدك فتنبعي أهدك فراثا حول الله إبراهيم بدأ كما يقول يا أبدي a أحمد الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا إبراهيم الدعية في بيته مع أبيه وهذا هو أصف الدعوة وأنذر عشيرتك من الأقربين لأن الدعوة يمتغي أن تسير هكذا قم فأنذر أفلح نفسك عز قم الليلة إلى قليلة يا عيوى المجمد ثم ماذا؟ قم فأنذر بعد إطلاح النفس أنذر من؟ عشيرتك الأقربين ثم من لتنذر أم القرى ومن حولها ثم من؟ ثم العالم الوجود كله هذا إبراهيم يقول يا أبدي إن قد جاءني من العلم تواضع التاعية ما قال لي إني قد جاءني للعلم وقد سمعنا هذا من فوق المنابل من يقول للناس نحن عارفين كل حال وليس مزموماً في الوجود قدر أبي العريف هذا وأخوه الخمفشاري قد ذاهب ذكره في التاريخ فضيحة والخمفشاري هو أبي العريف القديم الذي كل ما سوء الأجاب ما يعرف لا أدل أبداً فعن الله قال لنبيه رأي العلم وما أتيتم من العلم إلا قليلاً وقد قال رسول الله لا أدل من الداخل وهو من؟ رسول الله صحيح فهذا أحدهم يقول عارفين كل حال وفي المقابل يقول لأبيه ما لم يأتك لن يستخي وصف أباه بالعلم لم يقل يا أبك جان العلم المطلق وأنت على جان المطلق وأخو الأول هذا من يصعد المنبر يقول للناس إنهم يقولون أنتم ماشتهدين حالا فالأول أردو الريك الخنفشان والثان ذلك المسفه الساخر من الناس طب دائما يسمع ما بيسمع هل نسمع للداعيه المغرور ولا نسمع للداعيه المسفه الساخر منه اين الداعيه الذي يحترمنا احترم ابراهيم الله ومحترم الحكم اشوف تقول له قول له ليك الذي لد فرعون وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَاقُولُ لَهُمْ قَوْلَ لِينِ لَيِْنَة تَرَفَّقْ بِهِمْ وَاشْكُرْ صَنِيعَ رَبِّكَ يَا بُنَيَّ مِنَ التَّرْبِيَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالنَّفَقَةِ أَرَأَيْتَ فِرْعَوْنَ تَشَهَّى فَرَحُونَ وَقَالَ لِوَفْرُونَ أَن تَجَاهَلَ الْعَرشَ الَّذِي قَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا وبيسatir كما نقول ذلك تعلم على اليوم من قوت لقد عاملته يا عبدي من خجان من العلم ما, لم أبتك سوي. يا ما لا يئسك فاستمع بها في تكرار يا عبدي بما تعبد ما لا تعبد ان هذا اتب مع لا يقتضي ان تحمر أو تنها كثيرا لماذا سؤال والاستكام في التلطف. كما قال يوسف ارجعنا ربك فاسأله ما يشقى ليحضر النسوة لكان ذلك أمرا صادرا منه لمن؟ للملك وهل يجمل أن يقرى سجين الملكة؟ ولو كان السجين من النبي وكان الملك كافرا فرعونية إنما قال لو ارجع إلى ربك سمادا كما قال نوسى لشيخ الخضر هل أتبعه هل أتبعه وينفعك يريد يأمر الأستاذ إنما سؤال أيضا والسؤال في طلط كيف في الداعية هنا يا أبس إما تحبس ما لا يسمع ولا يفسر هو خطاب مختصر جميل فيه الكلمات عاقلة واحدة يقول له ما لا يسمع ولا يبصر وإذا كان لا يسمع ولا يبصر فهو لا يبني عنك شيئا يا ذاك إني أخاف الدعية المشفر الحنون إني أخاف طاعت الدعوة اليوم في كفر الداعية وترفع الدعية على الناس طاعت الدعوة اليوم لما افتقد ذا بالكلمات الحانية الدعوة لم تأتي بالهدف ولم تأتي بالذبح إنما جاءت بالنصر أن يمزك عذاب من الرحمن تتكون للشيطانين حتى لما قال له لا أرث منك وغريب وقومه فعلوا نجد الداعية يقول ماذا ومن عطا لي سئك ربون هذا قلب الداعية قلب لا يحفظ حقبا ولا غشا وهذا لسان الداعية وما جاء يدع على الناس هلكةً وضيعة ومنونكًا حتاب الله يونس لماذا؟ لأنه آية من دعوه حول إذ أدق إلى ماذا؟ وما ينبغي أن سيئ فيأ فيالي ولذا لما جاء إلى ضمن حول كان الله قال له هل يشت من الحياة أنك في ضمن حول مع في ظلمات هذه ظلمات بعضها فوق بعضها فمثلاً ييأت دانبي أن كان في بطن الحوت من الحياة فلا يتبغي أن ييأت داعية في داعوة الثالث يوماً من الدائم أبداً قال الله المبيه تذكر كما أن داعي لك فلا ييأت نعم هذا نوح الدائم الدعوه واليوم الناس يقول فيا صلى الله عليه وسلم لياذ الله بك رجلا خير الذكاه هو من النحس قال ابي عبد رضي الله عنه وكمان تحدث عن الدعوه فارجو الا تحصر الدعوه في هذا المجلس او تحصر الدعوه في من يلقب هذا بالبر لا لا تحفر الدعوة في هذين الدعوة كلمة صادقة في كل مكان الدعوة ممكن أن تكون في أي بار يحمل كلمة صادقة وعظة الدعوة ممكن أن تكون شريطا فيه هدى الدعوة هي سمت الحزن نعم سمت الحزن هذا السمت الحزن دعوة فلا تحفر دعوة المسر أو المسر واذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر ماذا؟ من حمر الناس نعم رجلاً واحداً خير لك من واذكروا أيضاً أن الداعي موقوف على خطر عظيم ذلك الخطر هو الذي قال الله فيه أتأمرون الناس من ذره وتمتون تنفسكم وأنتم تذيون أتلا ولذا قال شعي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم إلى ما أنهاكم دعا نوح قومه إلى الله محرمه العالم فكان ماذا يقول رب العالمين وما آمن معه إن إلا قليل اذكروا هذه جيدة حتى لا تحكموا على صدق داعية بكثرة مستمعين وحتى لا تحكموا على صحة دعوة بتاعة المسجد الذي يخطب فيه واذكروا نبيا من أنبياء الله يأتي يوم الخيامة لم يؤمن به أحد نعم ولا تغتروا بالكثرة فليست عنوان طب وليس البليل حق وقد قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يعلمون لا يزمنون ولذا دعا رجل فقال الله نجعني في الأخذين قال عمر وما الأخذون قال يا عمر لم تسمع قول ربك وقليل من عباديات الشكون ألم تسمع قول ربك وما آمن معه إلا لا لفتنة الأسكرية أيها الناس أننا مفترون للأسكرية حتى نريد أن نجعل الدين أيضاً نسبة لخابك سنتكلم بكلمة الحب الواحدة كلمة الكتاب والسنة لا تجد من الدنيا تقول على غرض أولاً على طاح هي كمان أغلبية في الدين أغلبية في الدين وهكذا أحب. الناس على طفل الدعوة بهذا وعلى طواب الدعوة بهذا لا بد أن تأخذ خاتم الأكثرية لكي يكون كلامك ماذا صحيحاً طواباً سكر من قال هذا رب العالمي يقول ولكن أمسر الناس لا يشعر ولكن الناس لا يعلم له وهذا من يوم القيام من قيوم أن يخرج نحت النار فقال كم يا رب قال له بكل ألف سنة فالتسعة من الوزنة رجلات تسعمية تسع و تسعين النار يبقى نسبة أيضاً ما بقى انتخابية أغلبية تبعت النار لا تعطي دينك الأغلبية ولا تجعل الحفظ الحفظ لن يكون يوماً من الزارع أكثرية أبداً وماذا كان الح الحصة الثرية؟ مثلا؟ الحصة لن يكون سبباً حتى في الفقه نحاسم يقول لنا ليس الشاذ من خالف الجمهور إنما الشاذ من خالف الكتاب والذين والسنة نحاسم حتى يضعها في الفقه قاعدة خالف الجمهور طالما أنك تخالف بالكتاب والذين والسنة ولا تعتبر بكونهم جمهوراً أكثرية وأكثرية ولذا قال الله وما آمن معه إلا إلا خليل بعد ألف سنة ويرفع روح التقرير إلى الله قال نوح ربي إني دعوت ربي لليلا إني دعمت ونهارا فلم يجدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتوهم لتغفر لهم وعند يدعوهم لتغفر لهم إذا مغفرت جعلوا أطابعا لا يجعلوا أنام لهم أنام لأطراف الأصابق أصابق عشر صبعوا كل فجم في آذانهم واستغشوا سيافهم وأصروا واستكبروا ثم إني دعوتهم جهاراً ثم إني أعلمت لهم وكانوا موح صادقاً كتبت التقارير من هذا السبق؟ أين كتبت التقارير من هذه الأمانة؟ يَا كَتَبَتِ الثَّقَارِيرِ كُونُ كَنُوحِ صَابِقِينَ أُمَّنَانَ لا تقول إلا الحقيقة والحقيقة وفقط بلا رتوش لا تبسط الحقيقة بالرتوش ولا تضع الملح على الحقيقة فينقلب مُلتيبًا تضيع ليس كَتَبَتِ الثَّقَارِيرِ يتعلمنا هو يرفع التقرير إلى الله صادخاً أميلاً دعوتهم يا رب ليلة ونهارة برا وجارة فلم يزدهم دعاً يا رب قلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء رغبتهم يا رب رغبتهم وقلت لهم لا تجوعون مع الإيمان أبداً استغفروا يرسل السماء عليكم وليس الاقتصاديون يحملوا هذه الآية فإنها حل مشكلات البشرين حل مشكلات البشرين الذين اليوم خرجوا علينا يقولون حل المشكلة الاقتصادية في تصبيخ النظام الحر وقد خلالنا قبل ثلاثين سنة آمين للإقتصاد الموجه نحتاج إلى ثلاثين سنة أخرى لكي نعلم أن لإقتصاد الحر مشكلة ضيّعوا لهم ثلاثين سنة في الإقتصاد الموجّة وهم يضعون على أعتاد الإقتصاد الحر لطبيعة مرة أخرى لماذا لا نجرب الإسلام؟ جربوا الإسلام مرة وأعطوه حفظة وفي التجربة وقد قفت لنا رجل يمجد الخفظة لإقتصاد الحر قلت يا دكتور إن ربك حلى من قبيل بآية من القرآن ولم تحمل مشكلات مختضية بالنظريات الاختاض الحر ولا نفسار الفلاسيكي ولا أنجلس ولا, ولا مركز ولا مصر ولا غير هؤلاء هل تفكير فأنتم قال الله ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء لذا في زمن الضيانة والتقوى كانت حبة القمح بقدر نواتي التمرق ولمام أحمد اللي أخذ حبة القمح بقدر نواتي التمرق نعم هذه الآية ليس الاختاضيون يسمعون هذه الآية تكول تكول وما فيش إيمان ما فيش اسلام وفي نفس تضحور وخلقصه ومع ذلك هناك رغب في الحياة صحيح ولا لا نحن كل يعمل عليه هم يأكلون في الدنيا لأن هذه جنتهم فيأكلون بكفرهم مع كفرهم نحن لن نأكل إلا بإيماننا ولن نفعب إلا بديننا كما قال تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَا الْقُرَةَ مَنْوِيْتُ وَاتَّقَوْا ما ينبغي أن نجعل هؤلاء خُجوةً لنا لأن طيباتهم مجلتهم في العيات الدنيا أما أن نأكل نحن في الدنيا فلن نأكل إلا بماذا؟ إلا بالإيمان ولن نأكل إلا بالتقوى كما قال نوح فَقُلْتُ استغفروا ربكم إِنَّهُ كَانَ غَبَّارًا يرسل السماء عليكم مضرارا وينزدكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا ما لكم لا تردون بذلك وقارا كلمتان من عند نوح الأولى لكتبة التقارير والثانية لكتبة التقارير والثانية بيت قوم بهذا ينتهي درس الثامن عشر من دروسياني في ذكري الأمبياء يوشو السريف وهو الثالث في سنوح عليه الصلاة والسلام ليشمعنا لقاه القادم بإذن الله تعالى وفق للسبوع المحدد وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه